لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِبٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن افلا تذكرون ولا اقول لكم عن دقي قزا ان الله ما اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لين يكيهم الله خيرا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 وأوحى إلى إنس أن له ليؤمن من قومك إلا من قدآء فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ورحبنا ولا تخاصبني في الذين ظلموا ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم وراء